الذي يضطر لنا هذا المجلس نتعاون فيه على الخير من من الله جل وعلا عليه بالحير أعان إخوانه ليرفلة قول الله جل وعلا وتعاونوا على الجد والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وإن من أعظم ما يتعاون به الأخ مع اخوه لهي النصيحه والموعظه التي تجنبه النار والتي تكون سببا باذن الله جل وعلا في مجال ونحن اخوه نتعاون على الحيض وفي اوقاتكم هناك فضلاء ونحن من سائرهم وليس لنا ميزة عليهم نحن هو نتعاون دعونا عرضي نصر الله جل وعلا بمن نفي وجوده وجود يوانع مننا علينا جميعا من فضله ايها الناس الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا وَالَّذِينَ رَقُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لِيُخْرِجَكُمْ لَهُ الدِّينَ وَلَمْ يَعْتَدُوا وَلَمْ يَعْتَدُوا وَكَانُوا مِنَ الْمُوقِنِينَ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَتَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ دين اللَّهُ بعد أن أمرنا بذكره والإكتار من ذكره أمله مرق الزافرين الجزيل من الثواب والعظيم من الثواب في الدنيا والآخر بسبب ذكر الله بإكتار من ذكره يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وامر الله جل وعلا في هذه الايه بالذكر الكثير لا بمجرد الذكر لان الكافرون لله الله من سبحانه وتعالى كثير والانسان قد يذكر الله جل وعلا لكن ان كانت الغفله اكثر من الذكر حسي عليه ان تتغلب عليه الغفله وخشى عليه أن يتسلط عليه الشيطان ما دام على هذا الحال ولهذا كان الأمر في هذه الايه بالاحسان من ذكر الله جل وعلا ذلك لما في ذكر الله سبحانه وتعالى من الخير العظيم ذكر الله جل وعلا عباد الله فيه الخير الكثير فان الله سبحانه وتعالى قد وعد الباسل له كثيرا وساكرا بمغفره الذنوب وبالاجور العظيمه عنده قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانسين وال músات والصادقين والصادقات والصادرين والصادرات والخاشعين والخاجعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائقات ويداترون الله تكويرا ويداتراء معدى الله والأهل مفرضهم والخافضات والش everytime الله نبي رب العاشرة. الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. منها عظيما لمن كان على هذا الحال دون من الإسكار من ذكر الله, الله. يتر الله يا عباد الله. يتر الله يا عباد الله. دولنا نبينا عريف الصلاة والسلام. ان اهله هم السابقون وان اهله السابقون ولما مر النبي عليه الصلاه والسلام على جبل جمدان قال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الداكر الله كثير وزاحرات وبين النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث معاذ حيث قال: ألا أخبركم بحب أعمالكم؟ وساقها عند مللكم أزل أعمال عند الله جل وعلا وساقها عند مللكم وأرفعها في درجاتكم.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 وخيرا من لقيا العدو والجهاد في سبيل الله وجعله أرفع الأعمال عند الله سبحانه وتعالى ومما يدلك على صبر الذكر عبد الله ما جاء عند احمد من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان نبينا عليه الصلاه والسلام قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله. إلا كانوا إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان عليهم يوم القيامة بحطرة. يأتي العبد يوم القيامة. وقد صرف مجلساً من مجالسه في غير بسر الله يأتي يوم القيامة وهو متنزل على ذلك المجلس وقد أتيته الحسرة على ذلك المجلس الذي لم يذكر الله جل وعلاه وإنك ان تغرأ كتاب الواضح الطيب لجمال بن عليه رحمه الله تعالى تجد انه قد ذكر في ذلك الكتاب فضائل الذكر بشكل واسع حتى قال عليه رحمه الله قال وفوائد الذكر أكثر من تزيد على مئة فائده تزيد على مائه فائده وما ذكرناه اشاره يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا اي في الصباح وفي المساء بكره واصيلا سبحوه اي نجزه الله جل وعلا على النقائص فان التسبيح معناه التنزيل وسبحوه كفره وعزيزه واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النار هذا هو الجزاء وهذا هو الشواذ الذي اعده الله سبحانه وتعالى لمن اكثر من ذكر الله ولمن صبح الله جل وعلا في الصباح وفي المساء هذا جزاؤه في الدنيا ان الله جل وعلا يثني عليه في الملا الاعلى وان ملائكه الله سبحانه وتعالى تدعو له وتستغفر له فان الصلاه من الله جل وعلا على عبده هي ثناؤه عليه في الملا الاعلى وصلاه الملائكه على عباد الله هي الدعاء لهم هي الدعاء لهم وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام قال والملائكه يصلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي لم يقم فيه او مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحم اللهم اغفر لك وقد قال الامام البخاري قال ابو العاليه الصلاه من الله الدناء والصلاه من الملائكه الدعاء وان كان الاثر ضعيفا الا ان مضمونه صحيح والمعنى صحيح فها هو الله سبحانه وتعالى يذكرك يا عبد الله ويثني عليك في الملا الاعلى وها هي ملائكه الله جل وعلا تستغفر لك وتدعو لك وهم المقربون عند الله جل وعلا وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما, ما يمرون هو الذي يقضي عليكم ملايشكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور هذه منحة أخرى وذلك منة أخرى للذين يذكرون الله جل وعلا كثيرا أما الله سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور ومعنى ذلك ان الله جل وعلا قد اتخذهم اولياء وقد صاروا اولياء لله يا لها من نعمه عظيمه يوم ان يتخذك الله جل وعلا وليا من اولياء سينجيك من الظلمات ويخرجك من ظلمات الكفر ومن ظلمات الخرافات والهدى الى نور الايمان والاسلام والى نور السنه منحه عظيمه وهنا بين الله جل وعلا واشار الى ان دينه واحد والى ان الحق واحد لا يتعدد هو الذي يصلي عليكم وليس كذلك ويخرجكم من الظلمات الى النور فنور الله جل وعلا واحد والحق واحد لا يتعدد بينما الظلمات كثيره ظلمات الكفر كثيره وظلمات وجاهل كثيره وظلمات عاصف كثيره فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ولذو ناصر اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات وراء الى اصحاب النار هم فيها خالدون قال الله سبحانه وتعالى والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما هذه الرحمه التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية المقصود بها الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين فإن الله رجل وعلا له الرحمة العامة التي رحم بها جميع الخلائق والذي هي الجزء من جزء من مئة جزء الذي أنزله في خلقه وجعله في خلقه حتى جعلها تنتهأه. كما بين نفسه عليه الصلاه والسلام فدرض الجابه تحاجرها عن ولدها بها هذه الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الجوارب وجعلها الله جل وعلا في خلقه وكانت هذه الرحمة المذكورة في هذه الآية إنما هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين المتضمنة. المتضمن لتوفيقه والمتضمن لرعايته والمتضمن لكرامته في الدنيا والآخرة ثم قال الله سبحانه وتعالى في بعد ذلك تحيته يوم يلقونه سلام واعجل لهم اجرا كريما وهذا هو الذي نريد ان نتحدث عنه في هذه اللحظات البسيطه وهو عال الناس يوم ان يقدموا على ربهم سبحانه وتعالى اخبر الله جل وعلا في هذه أنه انه أو او امرنا الله جل وعلا بالاكثار من ذكر ورتب على ذلك الثواب الجديد في الدنيا وهو لا يساوي شيئا ولا يقابل شيئا في ثواب الآخرة فإن ثواب الآخرة أعظم ثواب الآخرة أعظم سعيتهم يوم يلقونه ثلاث هذه من الآية بين الله جل وعلا فيها أننا قابلون عليه وأننا واقفون بين يديه وقد جاء في الصحيح عنه من حديث عزيز بن حاتم رضي الله تعالى عنه ان نبينا عليه الصلاه والسلام قال ما منكم من احد إلا وسيكلمه ربه ما منكم من احد سواء كان مؤمنا او كافرا ذكرا او انثى ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان قال فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اسم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين فلا ولا يرى الا النار بين يديه فاتقوا النار ولو بشق كمرا هذا الحديث العظيم يبين لنا عليه الصلاه والسلام اننا عائدون اليه الى ربنا سبحانه وتعالى واقفون بين يديه جميعا وسيكلمنا ليس بيننا وبينه ترجمان وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقه الموت ثم الذين ترجعون ارجوع يا عباد الله الى ربنا سبحانه وتعالى متحقق والرجوع الى ربنا سبحانه وتعالى لا مفر لنا منه ولا نحيد لاحدنا عنه وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار وهو الذي يتوفاكم باللي ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم اليه ليقضى أجل المسمى ثم اليه مرجعكم فلنذركم بما كنتم تعملون فنحن عالدون وراجعون إلى ربنا إنا إلينا أيابهم قد ذهبنا إلى الدنيا، وقد أخرجنا الله جل وعلا إلى الدنيا. بعد أن أصابنا آدم ربنا ربنا سبحانه وتعالى، فغفر الله جل وعلا له زنده، ثم أخرجنا من الجنة، فتسمد الدنيا، واستخرفنا الله جل وعلا فيها. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى أن الإياب و الرجوع إليه أن الرجوع إليه وأن الإياب إليه إن إلينا إيابهم ثم علينا إن علينا إيابهم أيها الناس إن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى أمر متحقق و كل واحد منا مفرداً سيعود كل واحد منا مفردًا. وسينطلب إلى ربي سبحانه وتعالى وحده ولقد يتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وترى ما قولنا رأى وما رأيته لكم وما نراناكم تدعون الذين جعلتم انهم بكم شركاء الاوه وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم وكلهم آتيه يوم القيامه فردا يا عبد الله انت عائد وحدك عائد بمفردك كما خلقك ربك سبحانه وتعالى فتعود هذا الرجوع وهذه العودة إلى ربنا سبحانه وتعالى قد انذرنا انبياءنا بل الأنبياء اجمعين قد أنظروا أقوامهم هذه الأقباء وقد أنظروا أقوامهم هذا اللقاء وقد أنظروا أقوامهم هذا الموقف العصيح بين يدي الله سبحانه وتعالى ما من نبي إلا وقد أنظر أمتك وإلا وقد أنظر أومه هذا اللقاء وهذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وذيق الذين كفروا الى جهنم جمره حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى ولكن حق عقبه كلمه العذاب على الكافرين وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا معشر الجنولين. الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى أفضل من جميع الأنبياء لأقوامهم أفضل من جميع الأنبياء لأممهم يقول كذلك أن هذا الموقف عظيم وأن هذا الموقف عظيم وأن هذا الموقف أمره وتعاله العظيم انت يا عبد الله أنت يا عبد الله واقف بين يدي الملك الجبار اعلم انك قادم عليه ولا بد ان تقف بين يديك وان تعلم ان هذا الامر قد هابه انبياء الله الذين اصطفاهم الله جل وعلا والذين اختارهم الله سبحانه وتعالى انبياء الله اصطفياء الله يهابون القدوم على الله وهم الذين قد اختارهم الله جل وعلا من بين خلقهم يفضح من الحديث عن أسواد هريرة أما الناس يوم أن يصوموا يوم القيامة وهم في ذلك الحال وفي ذلك الموقف العاصي وقد جلق بهم الشعب وقد جلق بهم الفيق ما بلغ بهم الله سبحانه وتعالى عليه السفرات والسلام يا ادم انت ابو الجسر. فَلَمَّا الله جل وعلا بيته أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ مَا لَا ترى ما نحن فيه وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَىٰ عَلَيْكُمْ وَهُوَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ قَالُوا أَإِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ لَهُ مِنَ الْمُصْرِفِينَ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَدْ هذا آدم عليه الصلاة والسلام الذي أجنب عن الزنبا غفره الله جل وعلا به يهاب القدوم على ربه سبحانه وتعالى بسبب ذنب واحد عف الله جل وعلا به فغفره الله جل وعلا به تنج بحالنا يا عباد الله ألسنا أولى وأخرى عن هذا هذا الموقف ألسنا أولى وأخرى عن خاف من هذا الموقف بلى والله بلى والله كنت ونحن من قارفنا الذنوب كنت ونحن من قارفنا الظنوح كنت وحالنا أتفع من أنبياء الله هذا آدم عليه الصلاة والسلام يحينهم إلى نوح يأتون الى يا نوح عليه الصلاه والسلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل للأرض أرسلت الله جل وعلا ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا الا تشفع لنا الى ربنا سبحانه وتعالى ويقول نوح عليه الصلاه والسلام لست لغا اذهب الى غيري وقال في بعض الروايات نفسي نفسي نفسي, نفسي. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله قل اذهبوا إلى إبراهيم إني دعوت الله جل وعلا على قومه أو إن الله سبحانه وتعالى أقام دعوة فدعوت بها على قومه هذا نور عليه الصلاة والسلام الذي سماه الله سبحانه وتعالى شهراً وفضل الله جل وعلا بالشكر وسماه الله جل وعلا عبدا من عباده سماه الله سبحانه وتعالى عبداً لعبوديته لربه جل وعلا إن به إثارة يتهلك ويخاف من القدوم على ربه سبحانه وتعالى يخاف من القدوم على الله ويحيب الناس جالس الموتى على والسلام. يا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ياتي مناص الى ابراهيم فيقولنا يا, يا ابراهيم انت خلول الله انت خليل الله اتخذك الله جل وعلا خليلا الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما بلغنا الا تدفعنا الى ربنا فيقول ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ابدا ولن, ولن يقبض بعده مثله ابدا وإني كذبت في الله ثلاث كذبات وإني كذبت في الله ثلاث هذه الثلاث كذبات جعلت رأسي خليل الله سبحانه وتعالى يتهيب القدوم على ربه سبحانه وتعالى ويتهيب الوقوف. بين يدي ربه جل وعلا وهو من قال الله جل وعلا فيه وإبراهيم, وإبراهيم الذي وفاه وفا ما عليه وفا وفا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا بالمية أهل القدوم على ربه جل وعلا يا عباد الله الموقف والله عظيم والخطب جليل إذا كان انبياء الله يتهلون هذا الموقف وهن الأصياء الأنقياء كنت بحالنا كنت بحالنا ونحن ولا محال واقفون ونحن ولا محال تقادمون على ربنا سبحانه وتعالى يحدون موسى عليه الصلاة والسلام ويقولون يا موسى ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا ألا تستعدنا إلا ربنا يا موسى أنت من سلمك الله جل وعلا سلمك الله تسلمنا يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا ين يقضب مثله أبدا ولن يقضب بعده مثله أبدا والسرغاء اذهبوا إلى غيل اذهبوا إلى غيل وفي روايه انه يقول نفسي نفسي نفسي نفسي هذا الانبياء الله ويصلهم على عيسى عليه الصلاة والسلام ويكون عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون يا عيسى ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا ألا تصل إلى ربنا فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام ولا يذكر ضمدا يقول استلها استلها اذهبوا الى محمد عليه الصلاه والسلام ليكون نبينا عليه الصلاه والسلام فيقولون يا محمد الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما بلغنا الا تشفع لنا الى ربنا سبحانه وتعالى ويقول نبينا عليه الصلاه والسلام انا لها انا لها قال فانطلق فاخرك هاجدا تحت الارض ثم أحمد الله سبحانه وتعالى وسبحه أسبحه بمحام يلهمني منها لم يكن ألم منها قبل قال فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل شعبه واجفع تسفع واجفع تسفع وقل يا رب أمتي أمتي اشتع نبينا عليه الصلاه والسلام في كلها في ان الله جل وعلا القضاء بينهم وذلك هو المقام المحمول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للنبي الشفاعه العظمى الذي يشفع نبينا عليه الصلاه والسلام لسائر الأمم هؤلاء انبياء الله وهؤلاء اصطفياء الله اذنهم في ذلك اليوم العظيم كل واحد قد اهمته نفسه وكل واحد وكل واحد قد هذا القدوم على ربي سبحانه وتعالى يعلم ويقول ان المقام عظيم وان المقام مهيب وانه جليل وانه امر ليس بالسهل ان الله يهابنا القدوم على الله سبحانه وتعالى ايها الناس ونحن قادمون على ربنا جل وعلا ونحن قادمون عليه سبحانه وتعالى عالم والمع أن نقدم عليه قلنا حال طيب وانما بشاره بالسلام وانما بشاره بالخير فما قال الله جل وعلا في كتابه سوء فحيتهم يوم يقونه سلام هذا هو حال ذاك وهذا هو حال الطاعن وهذا هو حال العابدين. يوم يوماً يقدم على الله جل وعلا إهين ويشرد بالسلام ويحيون بالسلام في حال الموقف رافض الذي ما قدمه قادم إلا وقد هابه وخافه في يوم أن يقدم وقد هذا هو خاضه يبشر بالسلام وإذنه يحيى بالسلام يوم أن يلقى ربه سبحانه وتعالى فحيثه اليوم يلقونه سلام يا لها من نعمة عظيمة ويا لها من فرحة عظيمة ويا لها من شرور عظيم يوم أن يبشر يوم أن يبشر المؤمن بالسلام والسلامة وهو قادم على ربه وهو واقف بين يدي الله انه السرور العظيم وانها الفرحة التي ما بعدها فرحة وانه الفلاح الذي ما بعده فلاح وانه الفوز العظم الذي ترقبه وهو في الدنيا يرجو ان يلقى ربه يرجو أن يلقى ربه، ويوم أن نزلته فيه الموت، نزلت في الموت، وهو في تلك اللحظة، وقد بشر برحمة الله، وقد بشر رب بعون الله، وقد بشر بجنة الله، الذي يحب أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. يحب هذا العبد أن يلقى ربه الذي يعلم علم الوقين أنه سيكرمه وأنه سيجازيه الجزاء الحسن وأنه سيسيبه الثواب الجزين في كل لحظات وبأول لحظة مفارقة فيها الدنيا اجده يبشر رحمة الله ويحب أن يلقى الله ويحب الله جل وعلا أن يلقاه وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل انما انا بشر مثلكم يوحى اذا لانه ما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشوف بعباده ربه احدا هذا العبد المؤمن يوم كان على الصرح في الدنيا كان راضيا لقاء ربه كان راضيا لقاء ربه ولهذا لقي ربه سبحانه وتعالى وهو راض عنه وهو راض عنه وقد جاء في صحيح مسلم. او خارج الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان نبينا عليه الصلاه والسلام قال يدن الله جل وعلا عزه منه ويضع عليه شنقه ويذكره هذا الهم يدنيه الله جل وعلا منه ويذكره الله سبحانه وتعالى ثم يقول له ثم يقرره بذنوبه حتى اذا شعر العبد أنه قد هلك. قال الله جل وعلا له مجسرا له ومضمنا له تترتها عليك في الدنيا وأنا أسفرها عليك اليوم وأنا لك اليوم تترتها عليك في الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم في ذلك الموقف ويوم أن يرى ذنوبه اذغلي كوادر هلا ويتوقع الهلا تأتيه بشاره ربه سبحانه وتعالى وتاتئ وتاتئ الفرحه العظمه يوم ان نسمع هذا الخطاب من ربه جل وعلا سترسلها عليك في الدنيا وانا اغذرها لك اليوم هذا اغذرها لك اليوم هذا قال المؤمن صلى الله وسلم ألا هل من عامل لمزر هذا الموقف العظيم؟ ألا هل من عامل ألا هل من مسمر لمزر هذا الموقف العظيم؟ وأما الكافر يوم أن يقضم على ربه سبحانه وتعالى يغشاه الخزي وتغشاه النجامة وتغشاه الخسارة ويقدم على ربه منكثة قاتل، ينهُ يعلم أنه قادم على ربي غاضب عنه، ينهُ يعلم أنه سيقدم على ربه جل ويقابل بالتوضيح ويقابل بالتقريح ويعلم ان جزاؤه سيء وان جزاؤه من جنس عمله ولو ترى أيضا على رسمه ولو ترى المجرمون ماكسو رؤوسهم ماكسو روسي من الخزي والعار ولو ترى المجرمون ماكسو روسي عند ربهم ربما بطرنا وسمعنا فارضعنا معم صالحا حمنا موقع قدموا على الله جل وعلا من الست قدموا على الله جل وعلا قد غسلهم الخبز والعار قد غسلتهم الندامه قد غسلتهم الحسره لانهم يعلمون انهم اصحاب سوء واصحاب عمل سميع والجزاء من جنس العمل ولهذا يومان يبشر العبد ويوم ويومان يبشر العبد الكافر وهو عند الموت وفي اول لحظه يفارق الدنيا عند ملائكه العذاب عند ملائكه الموت تبشره برضه الله وتبشره بنال الله وتبشره بسخط الله جل وعلا عليه في تلك اللحظه وفي تلك الساعه يجره لقاء الله جل وعلا يكره الله جل وعلا لقاءه يكره الله سبحانه وتعالى لقاء هذا العدل وفي الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابي هريره ان نبينا عليه الصلاه والسلام وهو يبين حال الكافر يوم ان يلقى ربه سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا له أفضن انك ملاقم؟ هل كنت متقدا انك تتقف بين مجدد؟ هل كنت متقدا انك ملاقم؟ أفضن أنت قال لا قال فاني أنت كما نسيسا إن شاء الله رضل الله وعلا جلالك الذي لا يوجد له فيه نصيرا ولا معنا ولا يجد لهما والنعوى يعود إليه ولا يجد لهما فضل يفر إليه فإني انساك كما نسيتني قال ثم يلقى الاخر فيقول أفضل أنت أنك ملاقين قال لا قالت فإني أنساك كما اي أي نجامة وأني حسرة وأني خزين وأني يا عباد الله آخر لهذا العرض نوم أن يسمع هذا الكلام من ربه جل وعلا نوم أن يسمع كلاما وجوده حسرة ونبامة إذن أنساك كما نفيتني أتركك كما ولم تعمل يوم متاعي ومن هذا وقد انذرنا الله جل وعلا هذا اليوم الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء والله جل وعلا لا ينظر عن شيء لا ينضر سيئا إلا لعظمه وإلا لهوله واتقوا اليوما ترجعون فيه إلى الله اتقوا اليوما ترجعون فيه إلى الله ثلما توصى كل نفس ما تتبث وهم لا يظلمون معاشر المسلمين عباد الله هذا الموقف العظيم وهذا الموقف العظيم لا بد ان تتخيله ولا بد ان تتذكره ولا بد ان تصيره علما فاتى ما بل رضيت ام, أم لا محالك يا عبد الله لا محالك لك ولا بد ان تعود الى خالقك وان تعود الى بابك فام إن كنت با عمل حسن وان كنت صاحب عمل حسن فان ما صنع ولعم البترة التي تقدم او التي تحصل عليها يوم ان تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى سحيتهم يوم يلقونه سلاح ومعثى المربح ودعث المعال ودعث البسراء يوم أن تكون صاحب عمل الثاني يوما أن تكون صاحب عمل الثاني فإذنك تبشر ضد على ويجبك تبشر بناء الله وينشاك الله جل وعلا كما نشرك لقاء معزر المسلمين هذا الموقف العظيم وهذا الموقف العظيم لا بد على العفو ان يتذكر و ان يعد له العفه الله جل وعلا بمنه بمن وكرمه و بدوته واحسانه ان يمن علينا من فضله وان يجعلنا من اهل طاعته التي نلقاه و قد رضينا أرمنا يا ربنا عملنا الذي عملناه في الحياة الدنيا وبرحمته التي يرحمنا بها